122 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 123 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 117. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 118. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 119. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 111. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 111. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 112. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 113. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 114. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين